وجميع المكلفين ا يتعلموا دينهم و ا ي ت ف ق ه في د ي ن ه كل واحد من الرجال والنساء على ان ي ت ل ق ه في د ي ن على ان يتعلم ما لا ش ا ه ج ه ل هذا واجب لانك مخلوق ل ع ب ا د الله ولا طريق الى م ع ر ف ت ا في العباده ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم ما تفقه في الدين السلام عليكم و ر ح م ة الله ورحمه ب ك ا ا ت ه ل د ل ل رب العالمين. وصلى الله ع ا م ي ن وصلى ل ل ا و س ل م و ب ا ر ك على نبينا م ح م د و ع ل ى آ ل ه وكرم ص ح ب ه وسلم تسليم ث ي الله م أرنا الحق حقا و ر ز ق ن ا اتباعه و ك ر ن ا ا ل ب الله ط ب ا ط ا ج ت و ل ا ع ل ر م ل علينا ك م ورحمة الله أ خ و ت ي ا ل م ش ا ه د ي ن و ا ل م ش ا ه د ا ت و ك ن ا أيها الأخوة و م ا زلنا في م س الله ئ في ا ف ق وكنا قد شرعنا في درس سابق قد درس في في ب د ا ي ة ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم واليوم في هذه ا ل ح ل ق ة وهي ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة في بيان ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم نشرع في مسائل هذا الباب. وكنا قد توقفنا عند المنفرد أن فنقول ويشرع أراد وعلى في في قيام يبدأ أليس مسائل الإمام المأموم المسألة الأولى. المسألة هذا الباب إذا الصلاة الأخرى هذا الأولى الأولى كذلك أو أو قد إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يشرع في ا ل ص ل ا ة ف إ ن الواجب في حقه أ ن يكبر هذا هو قول عامه أ ل اهل ل ل ع م ذ ا هو و ق ع العلم م أ ه ا ل خلافا لابي حنيفه رحمه الله, فإن أبا حنيفة رحمه الله قال لا خاص التعظيم والثناء جلاله وأما الجمهور يلزم لفظ خاص بل له أن يتلفظ بكل لفظ يدل على التعظيم والثناء لله جل أن من ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم على أ ن ه لا يصح إ ل ا أ ن يكبر وهذا هو الراجح لما جاء عند أبي د ابي و والترمذ ي حديث علي ل لما الإمام أحمد من جاء عند ن أ ب طالب الطهور الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير صلى عليه وسلم رضي عنه أن ف داود ل ذلك على أن ل ت ك ب ي ر ه الأصل ولا ي ب أ الإنسان في صلاته في ومما ل ولا, ولا يدخل إلا بالتكبير ا يشرع و يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ب ي ه ر ي ر ة في صلاته ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى إذا فإن هذا الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا ثبت هذا وهو أن التكبير واجب فإن الراجح والله قمت ثم ثم أعلم ثبت فأسبغ فكبر فأسبغ فكبر أن وهو سواء قال الله أ ك ب ر أ و الله ا ل أ ك ب ر ف إ ن ذلك كله نوع تكبير وهو لا يخالف ما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن كان ا ل أ ف ض ل الا يخرج عن قول الله أ ك ب ر كما صنع ا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مذهب الشافعي على أن السنة أن يقول والمالكية قالوا يقول مذهب الله أكبر فإن قال الله الله ذلك الذين الشافعي السنة قال الأكبر فلا حرج في ذلك خلافا للحنابلة والمالكية الذين قالوا لا يصح إلا أكبر على فإن في يصح أن أن أن حرج أكبر والراجح أ ن له أ ن يقول الله الاكبر أ و يقول الله أ ك ب ر و إ ن كان ا ل س ن ة أ ن يقول ويلازم على قول الله أ ك ب ر إ ذ ا ثبت هذا ايها ا ل ا خ و ة ف إ ن ا ل س ن ة حال التكبير أ ن يرفع ا ل إ ن س ا ن رجلا كان أ و ا م ر أ ة يديه مع التكبير وهذا محل إ ج م ا ع عند أهل العلم. أجمع اهل ل ل ع أجمع م أ العلم على أن الإنسان يشرع الإنسان له أن أ ن يرفع يديه حاله تكبير وهو تكبيره ا ل إ ح ر ا م هذا محل إ ج م ا ع و إ ن كانوا قد اختلفوا فيما سوى ذلك ومعنى إ ج م ا ع يعني إ ج م ا ع في مشروعيتها وذهب وبالغ والأوزاعي أو واجب والراجح أنه ليس بواجب وسلم ذلك ذلك ذلك بذلك عنهم أنه الله عليه الأربعة بعض الحنابلة النبي الأئمة إلى ليس لأن صلى لم أن أن يأمر سنة فحكى فحكي في و إ ن م ا هو فعل و ا ل ق ا ع د ة كما سوف ن أ ت ي إ ل ي ه ا كثيرا على أ ن أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة لا تدل على الوجوب إ ل ا أ ن ي أ ت ي أ م ر يبين ذلك و إ ل ا ف إ ن ا ل أ ص ل أ ن أ ف ع ا ل ه صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب هذا هو ا ل أ ص ل هذا هو ا ل أ ص ل إ ل ا أ ن يكون على سبيل ا ل أ م ر ومما يدل على أ ن ذلك ليس بواجب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن في حديث المسيح في صلاته قال فاستقبل ق ب ل ه وكبر ثم قل ثم ق ر ا ما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن ثم, ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى راكع الحديث ع راكع وليس فيه رفع اليدين فدل ذلك على أ ن رفع اليدين ما حالهما س ن ة وليس بواجب إ ذ ا ثبت هذا ايها ا ل ا خ و ة ف إ ن رفع اليدين مع التكبير لهما ثلاث مواضع, لهما إيش؟ ثلاث مواضع. الموضع الاول أ ن يرفع يديه مع التكبير فيقول الله اكبر فتكون التكبير فيكون التكبير مع رفع اليدين وهذا ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر ف إ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع, ويديه مع يرفع يديه مع التكبير يرفع ويديه مع او ل ت ك ب ي ر أ قال حين يكبر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه ي يجعلهما حذ ومن كبيه فهذا يدل فهذا الرفع ومن أن يكون والتكبير بحيث السنة الثانية أن يرفع يديه ثم يكبر فيقول الله أ ك ب ر فيكون انتهاء التكبير تال على انتهاء الرفع وهذا ثابت أ ي ض ا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام ل ل ص ل ا ة رفع يديه حتى تكون ح ذ و م ن ك ب ي ثم كبر فهذا يدل على أ ن رفع اليدين كان قبل التكبير قبل وذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى ص و ر ة ث ا ل ث ة وهو أ ن يكبر ثم يرفع يديه فيقول الله أكبر هذه صورة هذه ث اكبر ل واستدلوا على ل ث ة ذ م من حديث مالك ا جاء الصحيحي ا في حديث ي ل ح بن و ث الحويرث أنه قال أو أن أبا قلابة روى عن مالك بن الحويرث أنه عن بن كان قلابة مالك إذا روى رفع يديه كبر وثم رفع يديه كبر ثم رفع يديه قال كان إ ذ ا وقف في ا ل ص ل ا ة كبر ثم رفع يديه ولكن هذه تكلم فيها أ ه ل العلم وقالوا ليس في هذا د ل ا ل ة و ا ض ح ة بل جاء في بعض الروايات أ ن مالك بن ا ل ح و ي ل ث كان يرفع يديه ثم يكبر فلعل ذلك اختصار من بعض الروات والله أ ع ل م وعلى هذا ف ا ل س ن ة هي م م ر ي ن اما ان يكبر ر أو أما أ يرفع يديه ثم يكبر أما يكبر ثم يرفع يديه فإن ثم ثم ا ل حذوى ا الواردة د ي في ث ه ا بظاهرة ليست ا تبارك ا ل ل ل ه ت و ع أعلى أ ع ل و منكبيه التكبير ي ع ي من المسائل ا ل ت ر ل موضعان إما أن ي كما ب ر حذو ن ك ك ب ه م هو مذهب الجمهور من ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة أ و يكبر إ ل ى فروع أ ذ ن ي ه كما هو مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة فالصحيح أ ن كلاهما س ن ة أ م ا تكبير حذوى المنكبين فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان, يكبر حين كان يرفع ك ب حين ي كان ر يديه حين يكبر حتى تكون ح ذ و ة م ن ك ب ي ن ومما يدل على فروع ا ل أ ذ ن ي ن ما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تكون إ ل ى فروع اذنيه وفي حديث وائل بن حجر عند أ ه ل السنن قال حتى رايت إ ب ه ا م ي ه قرين اذنيه يعني هكذا أ و هكذا الله أ ك ب ر وما يفعله العامه ا الأخوة في حال التكبير ب أ ن يضعوا ا ل إ ب ه ا م ي ن خلف ا ل أ ذ ن ي ن فيقول الله أ ك ب ر هكذا فهذا ليس من ا ل س ن ة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا الذي ورد أ ن تكون إ ب ه ا م ي ه قريبا أ ذ ن ي ه هكذا الله أكبر. الله اكبر هكذا اما ما يفعل العامه ك ذ ا فهذا ليس من ا ل س ن ة والله أ ع ل م إ ذ ا ثبت هذا ايها ا ل إ خ و ة ف إ ن المصلي إ ذ ا كبر ف إ ن الواجب على ا ل إ م ا م وعلى المنفرد أ ن يسمعوا انفسهم ولو حركوا شفتيهم في التكبير أ ج ز ا كما هو مذهب مالك واختيار ابي العباس م ابن شفتيهم ل ه إذا كبر أ أن أن تيميه واما من غير تحريك شفتين فلا يسمى قولا إ ل ا بالتقييد كما قال الله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول أ م ا ما يفعله ا ل ع ا م حينما يقول ها يسكت ولا يحرك شفتين و ي ق ر أ هذا ليست ق ر ا ء ة و إ ذ ا كبر سكت ثم كبر وهذا ليس تكبير فلا بد أ ن يسمع ف إ ذ ا قال الشارع فليقل و الله أ ك ب ر أ و فكبر فهذا لا بد فيه من أ ن يسمع نفسه و أ ق ل درجات أ ن يحرك شفتيه لأن تحريك شفتيه نوع من القول والله أعلم مالك العباس الله أبي أما أمرا أن أن نوع من بن فإنه تحريك شفتيه واختيار رحمه آخر الراجح تيمية يزيد يجب كما هو مذهب وهو تعالى الإمام الإمام يجهر أ ن ا ل إ م ا م يجب عليه أ ن يجهر ل أ ج ل أ ن يسمع ا ل م أ م و م ي ن و إ ل ا فما ف ا ئ د ة أ ن يتابع ا ل م أ م و م إ م ا م ه وهو لم يسمعه ما يقول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ل ي ؤ ت م به فلا تختلف عليه فهذا يدل على أ ن هذا واجب على أ ن لا نختلف عليه وما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب هذا هو ا ل أ ص ل أ ن ا ل إ م ا م يجهر بحيث يسمع من بجانبه ويسمع من خلفه. وذهب ي س م من ع خلفه و بعض ه ل العلم الى عدم استحباب ذلك ولم يعرف ذلك إ ل ا في عهد بني أمية فإنهم ك اميه ن يسرون ا التكبير والراجع ذلك واجب. وقد روى البخاري والراجع روى أن ن ح د يسجد وحين يقوم وحين يركع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك كان ر س ومما ل الله صلى الله عليه ل و س يصنع ذلك و م يدل على الجهر بالتكبير ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أ ب ي موسى رضي الله عنه كما روى ذلك حطان الرقاشي قال كنا نصلي خلف أ ب ي موسى رضي الله عنه حتى إ ذ ا كبر قال رجل أ ق ر ت ا ل ص ل ا ة بالبر و ا ل ز ك ا ة فلما سلم أ ب و موسى قال أ ي ك م القائل ك ل م ة كذا وكذا فارم القوم, فقال أيكم القائل كلمة كذا فأرم القوم ثم قال أ ي ك م القائل أ ق ر ت ا ل ص ل ا ة بالبر و ا ل ز ك ا ة ف أ ر م القوم فقال أ ب و موسى لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أ ن تبكاني بها يعني اني انا خشيت انك تقول أ ن ت لقائله ولقد رهبت أ ن تبكيعني بها فقال رجل من القوم أ ن ا قلتها ولم أ ر د بها إ ل ا الخير فقال أ ب و موسى أ م ا تعلمون كيف تصلون أ م ا يعلم أ ح د ك م إ ذ ا صلى كيف يصلي إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا صلاتنا وقال إ ذ ا صلى أ ح د ك م إ ذ ا صليتم ف أ ق ي م و ا صفوفكم وليؤمكم أ ح د ك م ف إ ذ ا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وهذا يدل على أ ن ا ل إ م ا م إ ن م ا يكبر بالجهر والله تبارك وتعالى أ ع ل ى واعلم إ ذ ا ثبت هذا ف إ ن ه يسن ل ل إ م ا م أ ن يسمع من خلفه قراءته ا ل س ن ة أ ن يسمع ا ل إ م ا م من خلفه قراءته أ ح ي ا ن ا أ ح ي اذا ن ا إ كان ذلك في ا ل س ر ي ة و أ م ا في ا ل ج ه ر ي ة ف إ ن الراجح والله أ ع ل م أ ن جهر ا ل إ م ا م في ا ل ج ه ر ي ة س ن ة كما هو مذهب جمهوره للعلم خلافا ل أ ب ي ح ن ي ف ة ف إ ن أ ب ا ح ن ي ف ة قال إ ن الجهر في حال الجهر واجب و ا ل إ ص ر ا ر في حال ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة واجب ومذهب ا ا ل ر ج و الجمهور من ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة والحنابله ة إلى إلى ذلك على سبيل الاستحباب إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب لأن ذلك فعل ل أن أن ع ف الى ن ب ي ص ل ان ل ل عليه وسلم فدل ذلك على ل ه س ا ة في ذلك وأما قولنا أحيانا فهذا يدل على أن ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل عليه وسلم ه ك ا ن ي س م ع الصحابة أحيانا ا ل ص في ت ي يدل في الظهر والعصر ومما ما على ذلك ل ص ثبت ح ي ي حديث ح ن من أ ب ي ق ت ا د ة رضي الله عنه أنه قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين ب ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة وكان يسمعنا الايه أ ا رسول احيانا وهذا يدل على أن الإمام يجوز ويشرع له أحياناً أن يجهر بعض ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ليسمع من خلفه قراءته كما هو مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ش ا ف ع ي ة ومن و ف ق ه م ا و أ م ا الماموم ف إ ن ا ل س ن ة في حقه أن أن ي خ ان ف ف ت إ السنة ف يخافت حقه أن ي ولا يسرع له أ ن يرفع صوته ل أ ج ل أ ن يخالط الإمام ولهذا جاء في عند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فسمع بعض الصحابه انه ي ق ر أ فقال ما لي أ ن ا ز ع القران آ ن م لي أ ا ا ز ع ل قال ر آ ن ق الزهري فانتهى الناس عن ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م وهذا في ا ل ج ه ر ي ة و أ م ا في ا ل س ر ي ة ف ا ل س ن ة أ ي ض ا إ ي ش ا ل إ خ ف ا ء ف إ ن ه جائز لكن تركه أ ف ض ل وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ص ل ا ة الظهر ب أ ص ح ا ب ه ف ق ر أ بسب حسم ا ربك ا ل أ ع ل ى فلما سلم قال أ ي ك م الذي ق ر أ خلفي بسب حسم ا ربك ا ل أ ع ل ى فقال رجل أ ن ا يا رسول الله ولم أ ر د بها إ ل ا الخير فقال قد علمت أ ن بعضكم خال جنيها قد علمت أن بعضكم خالجنيها بعضكم وهذا يدل على أن ان ل س ة عدم ا ل ر ف ع ا ل س ن ة عدم الرفع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند ا ل إ م ا م احمد وابن ماجه أيها الناس ربه و إ ن ن ي لاحظ أ ل ا وقد تلاحظون أ ن ت م وكثير من المشاهدين المشاهدات يلاحظون أ ن بعض الناس أ ح ي ا ن ا لا يشعر بحيث يشعر أ و لا يشعر وهو ماموم أ أنه م م و يقول فتجد ل ل ل ه أكبر ا ح د نعمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألا رب ياك ي فيزعج ا ألا لا ك ن بجانبه وهذا ليس من السنة نعم عندما أن يكونوا الصحابة وهذا الرسول صلى الله قال القائل عليه وسلم ليس صلى دليل على أن الصحابة لم أيكم يجهرون. ولما جهر أ ح د ه م علم النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر أ ن ذلك قد خالجه يعني خالطه ج ه يعني خ ا ل في قراءته فدل ذلك على أ ن ا ل س ن ة هو عدم الجهر ولو بعض آية في حق المأموم وإن الجواز وإزعاج وقد وسلم ذلك يدل على الجواز لكن السنة تركه المصلين فإنه يؤذي وقد قال صلى الله عليه وسلم لا بعض آية في يؤذي يؤذي فإنه حق كان تركه قال صلى الله صلى عليه و س ل م كم عند ا ل إ م م أحمد ا ا و بالك م ا م على بعض في اذا ل ر ا يناجي ربه فلا ؤ ي بعض في بعضكم بعض على ل ل ق ر ا فما ا ء ة ب كان إ ذ ك ا ذلك بذكر فينبغي ل ل م أ م و م أ ن يراعي عدم الجهر و أ ن يسمع نفسه فقط وأن لا يؤذي. ولهذا أ ا يؤذي و ل ربما ت ت أ ذ ى إ ذ ا كنت بجانب شخص يتكلم وهو لا يشعر فيقول الحمد لله رب العالمين. ثم ف ذ ا ركع قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي ولا لا لا هذا, هذا ليس من السنه قد يغفل ويقول لا حرج أ م ن يكون هذا هو ديدنه فهذا ليس من السنه ة و ا ل ل تبارك وتعالى صوته يخبر الصحابة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان يرفع صوته حال الركوع ولا حال السجود إنما كان لأجل أن يخبر الصحابة في ذلك ولهذا يرفع ذلك وأعلم وسلم أعلى عليه عنه صلى لم لأجل أنه أن يحفظ في قال الصحابة ك ا ن لم يعلموا كم, يكبر، كم يسبح في ركوعه ولا في سجوده و إ ن م ا ذلك عرفوه قياسا والله تبارك وتعالى أ ع ل ى و أ ع ل م إ ذ ا ثبت هذا ي ه ا ا خ و ه ف إ ن ا ل م أ م و م أ و ا ل إ م ا م إ ذ ا كبر ورفع يديه ف إ ن ه أ ي ن يضع يديه بعد التكبير هل يضعه ما؟ هل يضعه ما ما على صدره أ و قبل هذا ماذا كيف توضع اليدين كيف ي ي توضع ا ل د نقول ن في ط ر ي ق ة وضع اليدين بعضهما من بعض لهما حالان و ب ع ض ه م ي جعلها ث ل ا ث ة و ا ل أ ق ر ب حالان ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى حال الوضع حال إ ي ش الوضع وحال الوضع هي أ ن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون ك اذا ن الناس يؤمرون إ قام أ ح د ه م في ا ل ص ل ا ة أ ن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا و أ م ا قول بعضهم هكذا يضع الخنصر مع الابهام هكذا هذا ليس من ا ل س ن ة ولا يرد فيه شيء ولا ينبغي ا ل إ ن س ا ن يتكلف إ ل ا ما جاء فيه نص شرعي في هذا ومما يدل على افضل الوضع أ ي ض ا أ ن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى هكذا لما جاء في الصحيح مسلم من حديث و ا ئ ل قال فوضع يده اليمنى على كفه اليسرى هكذا الوضع هذا وضع النوع الثاني القبض القبض والقبض هو جاء في حديث و ا ئ ل بن حجر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى والرزق والساعد يعني هكذا هذا الرزق وهذا الساعد وهذا يسمى ها؟ هذا يسمى الكوع ه ذ ا الكوع وعظم يلي ا ل إ ب ه ا م ملقب بكوع وما يلي ل خ ن ص ر كرسوع والرسغ ما وسط فهذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا الرسغ الوسط و ا ل س ا ئ د هذا ولهذا يقول فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه ولا لا ما هو الكوع العظم الذي يلي إبهام, اليد. وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي إبهام يلي ابهام ا ل ي الخنصر وعظم أ م ا ا ل ب و فهو ا ل ع ا ل ذ يلي ي ابهام ل إ الرجل و ع ظ ملقب ي ي إبهام م رجل ل ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وهذا يعني فائده ة ي ذ ك ر ا العلماء رحمهم الله في هذا الباب على هذا فإن القبض على رحمهم في فإن أ ن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى و ا ل ر ص والساعد هكذا ومن ا ل س ن ة أ ي ض ا أ ن يضعها هكذا كما جاء أ ي ض ا في حديث انه وضع أخذ, بكفه على ذراعه اخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بكوع يعني هكذا هذا أيضا ثابت في, السنة كما ثبت ذلك في عند السنة ابن هكذا هذا كما ذلك عساكر ثابت ثبت بسند صحيح في تاريخ دمشق عن أ ب ي زياد مولى الدراج قال إ ن نسيت فلا أ ن س ى أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه ر أ ي ت ه قائما يصلي واضعا يده اليمنى و ا على ذراعه اليسرى لاصقا ا لازقا بالكوع هكذا وهذا السنة أو أن يدل على أن السنة بهذا والله تبارك وتعالى أ ع ل ى واعلم ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا وضع يده هكذا أ ي ن توضع اليدان أين توضع هل توضع على الصدر أ و تحت و ض ع ت ا ل س ر ة أ م توضع فوق ا ل س ر ة الجواب أ خ ت ل ف العلماء في هذا فذهب ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ح ن ف ي ة إ ل ى أ ن ا ل س ن ة أ ن تكون اليدان تحت ا ل س ر ة هكذا تحت إيش؟ السرة واستدلوا بما جاء عند اهل السنن من حديث علي بن أ ب ي طالب أ ن ه قال من ا ل س ن ة أ ن يضع يديه تحت سرته أن اليمنى فإن سند الرحمن فإن سند الرحمن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. وهذا الحديث لا يفرح به. فإن في رجل يقال عبد الرحمن الواسطي وليس هو الحديث فإن في رجل يقال له عبد الرحمن الواسطي وليس هو في على عبد عبد سرته وهذا به هو هو لا بذاك ذاك رجل رجل تحت بالحديث ولهذا فالحديث ضعيف وذهب بعض اهل العلم إ ل ى أ ن ه يضعها على صدره يضعها على صدره وهذا هو قول بعض المتاخرين يضعها ويطلقون أحيانا بها الصدر ولا يقصدون بالصدر الذي سرته بها هو هكذا الصدر ولا بالصدر الإمام فوق بل إن الإمام أحمد في المذهب عنده أ ن وضع اليدين على الصدر مكروه ت أ م ل أ ن وضع اليدين على الصدر عند ا ل إ م ا م م ح م د مكروه و أ ن ك ر ذلك كما ذكر ذلك بن مفلح عن والمذهب أ ن ذلك مكروه ولا يصح حديث في وضع اليدين على الصدر و أ م ا الحديث الوارد في حديث وائل بن حجر أ ن ه وضع يديه على صدره ف إ ن ه حديث منقطع يرويه عبد الجبار بن وائل عن أ ب ي ه وائل وعبد الجبار لم يسمع من أ ب ي ه وائل و أ ح س ن شيء في الباب ما رواه ط ا و س عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ف إ ن ا ل س ن ة عدم وضع اليدين على الصدر ومما يدل على عدم ا ل س ن ة في هذا هو أ ن الناس يؤمرون كما جاء في الصحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يامرون أ ن يضع أ ح د ه م إ ذ ا قام الى ا ل ص ل ا ة يده اليمنى على ذراعه اليسرى أ ن ا ب س أ ل سؤال يا اخوان إ ذ ا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هل يمكن يضع على صدره أ ن يقول هكذا صح ولا لا اذا ما يمكن حتى هكذا ما يمكن ا ل س ن ة أ ن تكون ط ب ي ع ي ة أ و فوق ا ل س ر ة هكذا هذا هو المعروف وهذا هو الذي لا يتكلف فيها ل إ ن س ا ن ومما يدل على هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا وضع يديه لاجل ل أنه ذل بين يدي عزيز و سئل المنذر ابن ا م ه ر عن من سببي وهو ا ص ح انه ب ة وليس له س ا أشار د صحيح ي ولكن ل إ ابن ا ن ل م ذل ر في ا أ أحمد سأله و وهو الكوزجي س إسحاق ط نص عن الإمام فقال ذلك ذل فقد بين يدي عزيز والذليل هل هو الذي ي أ ت ي بحركات ع ف و ي ة أ م ي أ ت ي بحركات فيها نوع من التذلل والخشوع الظاهر والله أ ع ل م أ ن هذا هكذا يقول وهو أ و ل ى وهو الذي يظهر والله أ ع ل م وهي القول الثالث أ ن ه فوق ا ل س ر ة والله تبارك وتعالى أ ع ل ى و أ ع ل م وعلى هذا فان ل ح د ي ث ا ل و ا ر د ة تحت ا ل س ر ة حديث ضعيف والحديث ا ل و ا ر د ة على الصدر أ ح ا د ي ث وضعيفة والأقرب أ ن ه يضع فوق ا ل لأمور أولا لأن حديث سهل بن سعد الساعد كان الناس س سعد ر يؤمرون ة أن كان بن حديث ي ضعيفه د يده الساعد ذراع ه ذراعه هذا هو اليمنى ذراع اليسرى اليمنى والرصغ الطبيعة على وكذلك على ي هذا هي الطبيعية في هذا والله الحالة الطبيعية تبارك وتعالى المسائل أيها الإخوة الإنسان في أين يضع أعلى وأعلم أمن بصره ح ا ل سجوده ح ا ل ى قيامه, قيامه بعض اهل العلم فصل, ذلك فصل في ذلك فقال حال, حال القيام والركوع شيء وحال التشهد شيء آ خ ر فقالوا فإن يرفع قالوا أما حال التشهد السنة ومما ما رواه عجلان إلى لأنه يدل على ذلك أن أصبعه أصبعه محمد ينظر بن ببصري ما رواه محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا قعد للتشهد ج ا ء ع لكفه ى اليمنى اليسرى و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ه ا ل س ب ا ب ة ولم يجاوز بصره إ ش ا ر ت ه يعني بعض ينظر إليها هذا الحديث المتأخرين, هذا الحديث المتأخرين من أهل العلم هذا صحاحه من في الحافظ في الحافظ ضعفه حين أبي حين أن الحافظ أبي عمر في حين أن بن أبا عمر أبن عبد البر عبد عمر عمر وقال إ ن محمد بن أ ج ل ا ن تفرد بهذه ا ل ر و ا ي ة ولعل قول أ ب ي عمر بن عبد البر هو ا ل أ ص ح وذلك ل أ ن الليث بن سعد و أ ب ي خالد ا ل أ ح م ر روايه ا عن محمد بن أ ج ل ا ن عن عامر بن عبد الله بن الزوير عن أ ب ي بن غير هذه ا ل ز ي ا د ة وعن ت ا ب محمد ب عامر ن سفيان بن عيينة وزيادة بن سعد غ ر ه ك ث رووه عن عامر عن بن عبد الله بن زبيل ر عن عبد ا لم ه بن زبير ل يذكروا هذه ا ل ز ي ا د ة وهذا قد رواها مسلم في صحيحه يعني عدم الزيادة الزيادة يجاوز ضعيفة عدم على أعلم أن أنها فدل لم أشارته الأقرب والله أعلم أنها ضعيفة ولو بصر صحت فلا حرج ا ل إ ن س ا ن ان ينظر بصره والذي والله وسلم موضع السجود النبي الله يضعها حال الحديث لي أعلم لم صلى عليه لم الذي يظهر يصح أنه بصره عن السجود كيف يضع يثبت لقولها دخل يخلف أ و يخلف بصره موضع سجوده فهذا الحديث حديث ضعيف هذا حديث حديث ضعيف كما اشار إ ل ى ذلك غير واحد من أ ه ل العلم فقد أ ع ل ه الحافظ أبو حاتم, فقد أعلّه ابو حاتم الرازي وقال لا يصح في الباب شيء وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أ ع ل ى واعلم أ ع ل م ه ذ هو الراجح والله و الراجح تبارك ت ا ى أعلى أ ع ل و وعلى هذا فالانسان يضع بصره إ ن شاء إ ل ى موضع سجوده و إ ن شاء أ م ا م ه خ ا ص ة إ ذ ا كان ا ل ك ع ب ة و إ ن شاء على حسب خشوعه ا ل ع ب ر ة بالخشوع وبعضهم يقول يضعه استقبال ا ل ق ب ل ة قالوا ومما يدل على ذلك ما جاء في ا ل صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء قال كنا إ ذ ا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ر أ س ه من الركوع لم نزل قياما ننتظره حتى نراه قد وضع جبهته على ا ل أ ر ض قالوا فهذا يدل على أ ن ه م كانوا إ ينظرون ش ي إ ل ى النبي ومما يدل على ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني عفوا ص ل و اصلي كما رأيتموني والذي والله الخشوع خشوعه الإنسان مكان كان هكذا أعلم أفضل ففعل يظهر يبحث أن عن فإن و إ ن كان خشوعه حال السجود فعل أ و إ ن كان يريد أ ن يضع ي ط ع ط ا راسه كل ذلك على حسب خشوعه ولا أ ن بعض ه ل العلم قال يكره تغميض العينين وقد مر معك وقد ذكرنا هذه ا ل م س أ ل ة وقلنا لا يصح في حديث في تغميض العينين و إ ن كان نقل عن ع ا ئ ش ة أ ن ذلك من فعل المجوس والذي يظهر والله أعلم أن ذلك إذا كان لعارض أعلم ذلك يظهر أن أ ن ذلك إ ذ ا كان لعرض لا حرج و أ م ا إ ذ ا كان ذلك من قصد ا ل إ ن س ا ن فالافضل الا يفعل لكن ليس ت م ت كراهه ل أ ن ا ل ك ر ا ه ة حكم شرعي لا تثبت إ ل ا بدليل شرعي وإن كان نوع في هذه المسألة وما ا والله ل ل ذ ي ظهر أ ع ن م لم ي ص حكم عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى وسلم ل في ذ دعاء الاستفتاح م الجواب دعاء ا ا وما س ت ت ف دعاء الاستفتاح ان دعاء الاستفتاح س ن ة هذا هو قول ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه ب أ ن دعاء الاستفتاح س ن ة وزعم بعض اهل الظاهر أ ن ذلك واجب والصحيح أ ن ذلك س ن ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي أ م ر بذلك في حديث صحيح ولكن ما ا ل س ن ة في دعاء الاستفتاح يعني ماذا يقول في دعاء الحنابلة ماذا الاستفتاح فذهب الحنابلة فذهب ا ل ح ن ا ب ل ة إ ل ى أ ن ه يقول اللهم عفواً سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيرك قال ا ل إ م م أحمد ا ا ل س ن ة أ ن يقول في دعاء ا س ت ف ت ح هكذا ا و أ ن ا قلت يا اخوان أ ن دعاء ا س ت ف ت ح س ن ة اليس كذلك نقل عن مالك أ ن ه كره ذلك ن ق ولكن عن م ا ل أ ه كره ذلك ولكن ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة عنه أ ن ه موافقه للجمهور وهذا هو الظن في أ ب ي عبد الله رحمه م الله كما ذلك لكن ذلك فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك مع اللهم ابن الحنابلة قالوا للإنسان دعا الاستفتاح وتعالى ولا وهذا الحديث نقل نقول أن أن فيقول إله هبيرة يستحب يدعو في لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ضعفه غير واحده من اهل العلم جاء من حديث عائشه مرفوعه قاله قال فإنه ذلك على ملأ الصحابة من وذهب ه ا و اختيار أيضا أ ي حنيفة وذهب الشافعي رحمه الله إ ل ى أ ن ا ل س ن ة أ ن يقول كما جاء في صحيح مسلم الحديث علي بن أ ب ي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا وما أ ن ا من المشركين إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين الحديث وهذا المعروف أن صلاتي صلى صلاة لله الحديث المعروف الرسول الله عليه وسلم قاله في صلاة الليل ومحياي ومماتي وهذا في رب والذي يظهر والله أ ع ل م أ ن ل ل إ ن س ا ن أن يقول كل م ان ورد أ يقول كل ما ورد إ ل ا أ ن ا ل س ن ة أ ل ا يجمع بينهما خلافا ل أ ب ي يوسف وابن أ ب ي ه ب ي ر ة ف إ ن ه م ا قال يجمع بينهما فيقول وجهت وجهي و اللهم باعد بيني أ و وجهت وجهي وسبحانك اللهم وهذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا حديث رواه البيهقي وهو حديث منكر والصواب ه و و حديث منكر والصواب في هذا هو ما اختاره أ ب و العباس بن ت ي م ي ة رحمه الله و أ ش ا ر إ ل ي ه الحافظ بن رجب في قواعد ه القواعد في الفقه ا ل إ س ل ا م ي ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة عندما قال ل العبادات الواردة على وجوه متنوعة وجوه ه يختار منها أ ح د ه ا على سبيل الاستحباب ويجوز ا ل آ خ ر أ م تجمع بينهما أ م يفعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره قال وهذا هو, خ... هو اختيار تقي الدين ابي العباس بن ت ي م ي ة وهذا أ ظ ه ر لكن لا بد أ ن يكون الاحاديث ث ا ب ت ة فقد صحى عند البخاري ومسلم حديث ب هريره ة أ ن قال يا رسول الله ر أ ي ت سكوتك بين التكبير والقراء ما كنت تقول قال القول أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشروع والمغرب اللهم اغسلني من خ ط ا ي ا ب ا ل م ا ء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب ا ل خ ط ا ي ا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس وجاء في حديث آ خ ر الله أ ك ب ر كبيره والحمد لله ك ث ي ر ا وسبحان الله ب ك ر ة و أ ص ي ل ة قال لقد ر أ ي ت بضع ع ش ر ة أ و بضعا وعشرين ملكا يبتذرونها أ ي ه م يرفعها و وقد جاء في حديث آ خ ر اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة رب جبرائيل وميكائيل و إ س ر ا ف ي ل فاطر السماوات و ا ل أ ر ض اهديني لما خ ت ل ف فيه من ل ح ق بإذنك إنك تهدي من تهدي ت ش اختلف إلى صلاة كما م ي صحيحه وقد تقلم فيه ذ ا الحديث بسبب رواية بسبب ر إ ك من ب ع م الحق ر ا ص ي الحديث صحيح ح واضح أن لأن أنه من النبوة هذا هذا مشكات و خرج د ر و ا ه صحيحه مسلم وعلى في ذ ا ف إ ن الإنسان هذا ا يقول ت ر ك وهذا تاره. وان ه ذ تاره و إ كان بعضهم يقول ما ورد في ص ل ا ة الليل يبقى على ص ل ا ة الليل وما ورد في ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة يبقى في ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة و إ ن قالوا في ص ل ا ة الليل لا حرج ل أ ن ما ثبت في الفرض جاز في النفل وما ثبت في النفل جاز في الارض لكن ليس على سبيل ولانه ا ل أعلم وعلى ه ه ذ فالذي ي فالذي فالذي تاره وهذا تاره وهذا تاره وهذا اذا ل ي ع ف و فعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره وهذا فان ذلك يكون فيه ثلاث فوائد ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى معلش ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى قال أ ن ذلك أ ق ر ب إ ل ى الاقتداء ب ا ل س ن ة صح ولا لا أ ن هذا م ر ة وهذا م ر ة الثاني قال ولان أ ن ذلك ع ف و و ل أ ذلك خ ش ي ل أ ن ت ه ج ر ان ل س ة ف إ ن ا ل إ ن س ا ن أحيانا إذا ت ر ك ا ل س ن ة فإن ل و فعلت مرة ثانا ي ل فعلت البدعة ل ف أ ج ل أدم هجر ان ل س ة ف إ ن ا ل هناك السنه إ ل ا م س ة حسنة ف ل أجرها و أ ج ر من عمل ب ه ان بعده لا ي ق ص ذ ل ك من أ ج و ر ه م شيء ا ل ث ا ل ث قال ا ب ن تيمية ولأن ولأن ذلك ولأن ذلك أدعى ل ادعى س ت ح ض ا القلب ر ذلك يعني أ لاستحضار القلب ف إ ن ا ل إ ن س ا ن اذا كان قد عود لسانه أ ن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك فتجد أ ن ه ي ق و ل ه ويشرح في الفاتح وهو لم يتدبر ولم يشعر لكنه إ ذ ا كان يقول هذا م ر ة وهذا م ر ة ف إ ن ذلك أ د ع ى إ ل ى استحضار القلب لذلك و أ ن ا أ س أ ل ك م سؤال نحن ذكرنا هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن العبادات ا ل و ا ل د ة في وجوه متنوع ف إ ن ا ل س ن ة ان تفعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره في أي موضع ذ ك ر ن اي ه ف أي موضع ه ذكرناه ا دعال استفتاح ذ في مسألة أخرى. ما هي أجيب مسألة ما أخرى الجواب هو أ ن ن ا ذكرناها في ا ل أ ذ ا ن عندما ذكرنا الخلاف ف ي ه م ا يؤذن هذا وهذا وقلنا الصواب ان هذا يفعل ت ا ر ة وهذا ت ا ر ة لكن على حسب الا يشوش على الناس الذين اعتادوا على أ ذ ا ن معروف والله تبارك وتعالى أ ع ل ى واعلم أ ع ل م من ل ل الأخوة من المسائل م من س ا أيها إذا ئ أنه ش ر في دعاء ا ا ا س ت ت ف فإنه ح شوف اذا ل ل الموجودة م س ا ئ إ شرع في دعاء الاستفتاح فهل السؤال هل هناك ل ه سكوت ل ل إ م ا م بحيث يسكت ل ق ر ا ء ة ا ل م أ م و م أ و إ ن شئت فقل ما هي السكتات ا ل ث ا ب ت ة في حق الامام م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا كبر سكت إ ذ ا كان خصلا في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ر ي ة سكت ما بين التكبير و ا ل ق ر ا ء ة ب أ ن يدعو دعاء الاستفتاح أ ن يجلس ان يذكر صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح في قول أ ب ي ه ر ي ر ة كما في الصحيحين ا ر أ ي ت سكوتك ما بين التكبير و ا ل ق ر ا ء ة ما كنت تقول الثاني أ ن يسكت سكوتا يسيرا ما بين ا ل ق ر ا ء ة والتكبير قبل الركوع فهذا فيه ضعيف المحفوظ هذا هو أنهم كان الحديث الوالد فيه حديث عمران سامرة الصحابة وإن وحديث يروا بن حسين بن جندب ضعيف لكن هذا هو عن حديث لم يروا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان يخلط ويجمع بين التكبير و ا ل ق ر ا ء ة كما يفعل بعض الائمه أ ئ م ة فإن بعض ل أ ة يقول وكان ل ل ا عليما حكيماً الله أكبر صح؟ هذا خطأ لا يجمع عليما الله لا لأنه يخشى أن يقول الله أكبر أنه من القرآن فينبغي وكان الله يقول وكان الله عليماً حكيماً ثم يسكت فيقول الله حكيما بين يخشى فينبغي حكيما يسكت من ثم هذا هذا وهذا وكان وكان صح أكبر أكبر أكبر أنه خطأ أن أ م ا سكوت ا ل إ م ا م بعد ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ل أ ج ل أ ن ي ق ر أ الماموم ا ل ف ا ت ح ة فهذا جاء فيه حديث حديث عمران بن حصين وفي سنده انقطاع فان الحسن البصري لم يسمع من عمران وعلى إ ن كان الصحيح أن الحسن الصحيح البصري س م من سمرة حديث ا ع ق ي هذا بعض الأحاديث إلا أن ه الحديث تكلم فان ي ه أهل ل ل وقالوا ع م إ الراجح ح س يسمع وكذلك في سنده ن لم وكذلك الكلام والله في بعض ب ا ت ك و ت ع ل أعلى وأعلم وعلى ل ى هذا ا ا فإن ر والله أ ع ل م كما قال أ ب و العباس ابن تيميه ليس, ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سكوت ا ل إ م ا م ل أ ج ل أ ن يقرا أ ل م م أ و ا ل ف ا ت ح ة وعلى هذا فسكوت ج ل و أو س ا ل إ م ا م الطويل في هذا ليس من السنه ة و ا ل ل أعلم وأيضا شرع عليه ليس من السنة إذا قال الإمام ولا الظالين قال إليه الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الإخوة من آمن مباشرة كما من سكوت هو يسكت بحيث يتراد أيها إذا نفسه سنة فإنه إذا هذا ثبت ف إ ن ا ل إ م ا م إ ذ ا ق ر أ ودعا دعاء الاستفتاح ف إ ن ه اسرع له أ ن يقرا أ ل ف ا ت ح ة أن يقرأ ا ل ف ا ت ح ة وهذه ا ل ق ر ا ء ة ركن في حق الامام إ م و ل ن ركن ف في ر د حق الإمام والمنفرد وهل الركن في كل ر ك ع ة أ م هو في ر ك ع ة و ا ح د ة أ م ليس بركن ذهب ع ا م ة أ ه ل العلم إ ل ى أ ن ه يجب على المصلي ا ل إ م ا م أ ن يقرا أ د ع ء ع ف و ا ل ف ا ت ح ة خلافا ل أ ب ي ح ن ي ف ة في قول عنده ف إ ن ه قال أ ن ذلك على سبيل استحباب ل أ ن الله يقول فاقرؤوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن و ف م الحديث ا الوارد لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بفاتح الكتاب قال إ ن هذا يعد نسخ ل أ ن ه يرى أ ب و ح ن ي ف ة أ ن تقييد ظاهر ا ل ق ر آ ن ب ح د ي ث أ ح د يعتبره نسخ والنسخ لا ينسخ المتواتر إ ل ا متواتر مثله هذا قاعد عند أبي حنيفة رحمه الله وغفر الله لنا وله ولأجل هذا يرى أنه يقرأ ما شئت فإن ذلك قاعد لنا ما يقرأ عند حنيفة فإن أبي ولأجل يرى يصح وغفر شئت وقولا عند ا ل ح ن ف ي ة لو ق ر أ م ر ة و ا ح د ة في أ ي ركعه جاز يظهر والله اعلم لعلكم وجاء قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ف وهذا عند ل ي ه م ح ي أبي هريرة حديث أبي هريرة ث من ل الامام ص ة ل ن لم يقرأ ب ف ت الكتاب ح ة والله ل أ ع و ج احمد ء عند أمام وغيره من حديث ع ب ا د ة بن الصامت وبعضهم يضاعفون ولكن ا ل أ خ ر ى ان الحديث حسن كما رجحه البخاري والبيهقي وغيرهما والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم اعلم ل ل الآخر الفاتحة الفاتحة أهل ل س ؤ ا إذا قراءة واجبة قراءة واجبة ا فإن ثبت أن أن اختلفوا واجبة هل كل ركعة أم في كل أم في في هي في ركعة مرة واحدة أم أم الظاهر والله انه هو مذهب الجمهور أ ن من ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة وبعض ا ل ش ا ف ع ي ة قالوا يقراها في كل ر ك ع ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لا صلاه والركعه الواحده تعد ص ل ا ة بدليل صلاه الوتر فعلى هذا فيجب على المصلي أن أله الإمام والمنفرد أن والمنفرد يقرأ ا ل ف ا ت ح ة في كل ر ك ع ة وهي ركن على ا ل ر ا ج ع من أ ق و ا ل أ ه ل العلم كما مر معنا ولعلنا نكتفي في هذا إلى ح ل ق ة أ خ ر ى نكمل إ ن شاء الله المسائل وهي مسائل الفاتحه في تشديداتها وغير ذلك وفي وغنية وأستميحكم الإخوة الوقت وإن سوف وإلى نستودعكم وصلى وسلم وبارك كفاية فإن في أيها الحين نبينا هذا الله داهمنا الله هذا الله الله الله الله العذر ذلك شاء شاء مسائل الباب شاء حلقات قادمة شاء نكمل إن إن إن على محمد قد قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب لجميع ا ل م خ ل ف ي ن يتعلموا دينهم ا ي ت ف ق ه في د ي ن ه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في د ي ن ه عليه يتعلم ما لا يسعه جهله هذا واجب ل أ ن ك مخلوق ا ل ع ب ا د الله ولا طريق إ ل ى معرفتها ف ا ل ع ب ا د ة ولا سبيل إ ل ي ه ا إ ل ا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلفين ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا ي س ع ه م جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يامرون بالمعروف ويهنا منكر كيف يعلمون أ و ل ا د ه م كيف ي ت ع ا و ن و ا مع أ ه ل ي ه م كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون